أمن أم أوفى دنة لم تكلم بحومانه الدراج فالمتسلم ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصر بها العين والارام يمشين خلفه وأطلاؤها ينهضن من كل مجثا وقفت بها من بعد عشرين حجه فلايا عرفت الدار بعد توهمي اثاثيا سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذن الحوض لم يتثلل فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع وسلم تبصر خليلي هل ترى من ضعائهم تحملن بالعلياء من فوق جرثم جعلنا القنان عن يمين وحزمه وكن بالقنان من محل ومحري علون بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم وورقنا في الثوبان يعلون متنه عليهن دل الناعم المتنعم بكرن بكورا واستحرن بسحره فهن وواد الرس كاليد للفم وفيهن ملهى لللطيف ومنظر انيق لعين الناظر المتوسيف كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطر فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيه ظهرنا من السوبان ثم جزعناه على كل قيني وقشيب ومفامي فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرا تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلم فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأسن عظيمين في عليا معد هديتما ومن يستبح كنزا من المجد يعظم تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجري ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريق بينهم ملأ محجم فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من اثال مزنن ألا أبلغ الأخلاف عني رسالة وذبيانة هل اقسمتم كل مقسم فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب او يعجل فينقم وما الحرب الا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضر اذا ضريتموها فتضرميه فتعرككم عرك الرحى بسفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئني فتنتج لكم للمان ما كلهم كاشمر عاد ثم تربع فتفطني فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها كرا بالعراق من قسيز ودرهم لعمري لن يعمل حي جر عليهم بما لا يؤتيهم حسين بن ضمضم وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتقدم وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي فشد فلم يفزع بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعا لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أضطاره لم تقلم جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبد الظلم يظلم دعوا ضمئهم حتى إذا تم اوردوا غمارا تفرى بالسلاح وبالدم. فقدوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلئ مستوبل متوخن لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك او قتيل المسلم ولا شاركت في الموت في دم نوفل ولا وهب منها ولا ابن المخزن فكلا اراهم اصبحوا يعقلونه صحيحات مال طالعات بمخرم لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم ترام فلا ضد ضغن يدرك تبله له ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم فإن تتكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا ابا لك يسالني واعلم ما في اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي رايت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيغربي ومن لم يصانع في امور كثيرة يدرس بأنياب بمن بمنسل ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتقي الشتم يشتن ومن ذا فضل فيدخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمنه ومن لوف لا يذمم ومن يهد قلبه الى مطمئن البر لا يتجمجم ومن هاب اسباب المنايا ينلنه وان يرق اسباب السماء بسلم ومن يجعل المعروف في غير اهله يكن حمده ذما عليه وينتم ومن يعصي اطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذا ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ومن لم يكرم نفسه لم يكرم ومهما تكن عند امرئ من خليقه وان خالها تخفى على الناس تعلم وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته او نقصه في التكلم لسان الفتى نصف ومصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يحلم سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم ومن أكثر التسأل يوما Zeg je, hou